بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه الله وعلى اله وصحبه وعلى الله قال الامام المرادي رحمه الله تعالى و, و... يعني الحرف الوا الحادي والثلاثون الحرف الحادي والثلاثون من حروف المعاني الثنائية قال حرف نداء مختص بباب الندبة فلا ينادى به الا المندوب نحو زيداه قال والندبة هي نداء المتفجع عليه نحو زيداه يعني لمن مات أو هلاك أو قارب الموت والهلاك والمتوقع منه كقول النبي عليه الصلاة والسلام كقول عائشة رضي الله عنها لما أن تعب يعني اشتد وجع رأسها قالت ورأساه فقابها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا بل أنا ورأساه بل أنا ورأساه إذن ما هي الندبه نداء المتوقع عليه والمتوقع منه ورأساه. يعني من توجع من رأسه قال وذهب بعض النحويين إلى النواء يجوز ان ينادى بها غير المندوب قال فيقال وزيد أقبل وما ذهب سيبويه وجمهور النحويين ما سبق أغلب الناس الآن على هذا وفلان أغلب الناس طيب وهي قول بنقل النحاة على اخره في وافقي له هي اصله مراثي وهو الصحيح وقيل هي فرعياء وواوها بدل عن با بدل عن الياء وها قول ضعيف دليل عليه صحيح الناء و حرف ما له حرف بسيط قال ولواء قسم اخر وهو ان تكون اسم فعل بما تعجب الاسعسان يقول الشاعر و بابي انت و بابي انت وفوك الاشنب كانما درنا عليه زرنب زرنب هذا نبط طيب الرائحه والاشنب ما معنى وفوك الاشنب الحاد الاسنان فالشنب هو ماذا ما تعرف الشنب حده الاسنان حده الاسنان هذا هو تعريف الشنب وبعض الناس ربما يقول ايضا ان الشنب هو الشارب هذا لحم فظيع لحم فظيع ما نطقت فيه العرب يا سبحان الله الشنب حده الاسنان حده الاسنان كونها حاده عجيب قال والله اعلم طيب هذا هو درس اليوم و... زاك الله خيرا رسول الله لا